بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلي واسلم على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الأخوة هيئة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطبتم وأطاب مساءكم وجميع ووقاتكم بالخير نحييكم ونرحب بكم أجمل ترحيب في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي في هذه الحلقة نسعد وإياكم بصحبتي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان أستاذ الدراسات العليا في قسم الفقه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية نائب رئيس الجمعية الفقهيه السعودي والذي سيتولى بمشيئه الله تعالى الإجابة عن ما لديكم من السلاو والسفسرات وباسمكم إخوة وأخواتي وحي ورحبي ضيفنا الكريم مرحباً فضيحة الشيخ وأهلاً وسهلاً بيك أهلكم الله أبارك فيكم وحيا الله لأخو المشاهدين سعداء بوجودك معنا صلى الله عز وجل لأن يزيك عنا خير الجزاء وارحمة الله فيكم. ضيفنا الكريم ونحن نعيش هذه الأيام التي قد استبرعت ب بالشدة واللأواء والبأسة لإخواننا هناك في سوريا الكل قد يعني شاركهم هذا الهم ولا شك لكن أحيانا حينما تطول مدة المشكلة أو حينما تطول مدة البلاء والضراء يتضعضى كثير من الناس ويمال كثير من الناس من دعم هؤلاء والحديث عن قضيتهم والدعوة إلى الدعاء لهم ونصرتهم بكافة السبل التي هم بأمس الحاجة إليها ضرورة الثبات على على هذا المبدأ على هذا الدعم على هذه النصرة حتى ينجلي ويحصل الفرج والنصر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن احتدى بهديه واتبع سنته يوم الدين أما بعد فمن حكمة الله عز وجل أنه يبتلي عباده بعضهم ببعض ذلك ولو يشاء الله لم تصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض قد جعل الله تعالى هذه الحياة الدنيا جعلها دار ابتلاء واختبار كما قال سبحانه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ومن صور الابتلاء أن يقع الظلم على بعض إخواننا المسلمين هو في الحقيقة ابتلاء لغيرهم هل يقوموا بواجب نصرتهم أم لا ولا شك أن من أعظم الخذلان أن يخذل المسلم أخاه المسلم وهو قادر على نصرته وما وقع لإخوان المسلمين في سوريا لا شك أنه يستوجب من جميع المسلمين في جميع أقطار العالم أن يقوموا بواجب النصرة كل على حسب استطاعته وهناك أمر يستطيعه الجميع يستطيعه كل أحد وهو الدعاء وضراء إلى الله عز وجل بأن ينصرهم وأن يمكنهم وأن يكبت هؤلاء الجميل الظالمين وأعوانهم وأن يذلهم وأن ينزع الملك منهم فإن الله سبحانه وتعالى يقول قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير أنت على كل شيء خاتم إنك على كل شيء خاتم فالله سبحانه وتعالى يعني بيده الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء فأتأمل قوله تؤتي الملك وتنزع الملك الله سبحانه هو الذي يؤتي الملك ولا أحد يستطيع من البشر أن يصل الملك بنفسه إنما بإيطاء الله له ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك وثم تأمل قوله وتنزع الملك ممن تشاء إذ من آتاه الله الملك تشبث به تشبثا فلا يذهب عنه إلا بانتزاع والذي ينتزعه من والله عز وجل تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء الأمور كلها بيد الله عز وجل ولهذا ينبغي أن نضرع جميعا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء بأن ينزع الملك من النصيرية وأن يمكن إخواننا أهل السنة في سوريا وأن يذل هؤلاء الظالمين والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير لكنه سبحانه قد يؤخر النصر لحكم هو أعلم بها جل وعلا كما قال سبحانه حتى إذا استئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء فقد يتأخر النصر ل لحكم ومنها أن يتبين الصادق من الكاذب ويتميز الخبيث من الطيب وأيضاً يكون اختبار لمن يقف مع إخوانه المسلمين في هذه المحنة أو لا ومن العجب أننا نجد التخاذل من بعض المسلمين في نصرة إخوانه المسلمين وربما بعضهم يتكلم كلمات غير لائقة ويعني رب بعضهم يقول إن هؤلاء أصابهم بسبب ذنوبهم أو نحو ذلك هذه من الأمور غير اللائقة التي التي تقال و. صحيح أن ما يقع من مصيبة فهي بسبب الذنوب وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم لكن تنزيل ذلك على واقع معين هذا من التجرع على علم الغيب وهذا أمر متعلق بفعل الله عز وجل كون الذي أصاب بسبب كذا أو بسبب كذا وما يدرك هل طلعت الغيب عم اتخذت عند الرحمن عهده كلا فالإنسان لا يدري هذه متعلقة بأفعال الله عز وجل فلا يست يجزم الإنسان أن هؤلاء حصل لهم بسبب كذا أو بسبب كذا نعم. حيث لم ينصرهم بالدعاء لا أقل من أن يكف نعم. شره وأذاه صحيح. أذاه بلسانه وتثبيته وتخذيله لإخوانهم المسلمين عن واجب النصرة فلا أقل من الدعاء دعاء في قنوت النوازل خاصة صلاة الفجر الدعاء لهم في في السجود الدعاء لهم في في الأسحار الدعاء لهم بالنصر والتمكين لإخوانهم المسلمين وأهل السنة هو الدعاء على هؤلاء النصريات وأعوانهم نعم. بالكبت والذلة وأن ينزع الله تعالى ملك منهم ويمكن إخوان الأهل السنة نعم بارك الله فيك في ذلك الشيخ استاذنكم معي للأخت أمل من ليبيا السلام عليكم أختي أمل السلام عليكم يا أمل ألو السلام عليكم. عليكم عليكم السلام تفضل يا أختي ممكن توقع مع الشيخ ممكن, ممكن الله يحييك مم. يا شيخ لو سمحت أنا عندي والدتي حصلت لها هي مشكلة مع جسمي يا يرحمها <تصفيق> يعني ما حاولت أنها يعني وجسمي هذه يعني توفات وحاولت هي أنها يعني تصلح فجسمي ما وقفتش يعني. <تصفيق> أنا يعني وجسمي توقف الله يعني والدي أصبحت يعني أنها مس أنها متوقف مية يعني تشرب عليها يعني وما نسيت إن طيب يعني المشكله هذه طيب. يعني جدته التي هي والدتها ايوه حتى بتجي لنا مشكله بسيطه جدتي تلقته ومست دخلت يعني ومن ودانك مرض عاتها يعني لما حاولت والدتي متربيها ما وافقت يعني طيب, طيب والله تسمعني اجابه اختي امل اشكرك شكرا جزيلا معي فاطمه السلام عليكم اختي فاطمه من السعوديه السلام عليكم وعليكم السلام تفضلي تفضلي لو سمحتي نسق الشيء تفضلي حكم صلاة كتين بعد العصر يعني صلي بعد العصر كتين إذا فيها ربي زي كذا نعم نعم شكرا هو السؤال الثاني نعم الجثوم إذا أذ الشخص أكثر من شهرين وإيش العلاج وإذا تصدق عنه يعني وحنا أو كيف معروف الجثوم الشيء طيب طيب هو له عدة صور ماذا تقصدين منهم كيف صور يعني هل هو مجرد انقطاع النفس؟ هذا هذا اللي تقصدينه؟ يجي الشخص على رهاية إنسان أي أسود أو أي شيء نعم أو يمسك يد الشخص وذلك يعني يأتي على هيئة أشباح ايوه نعم طيب. طيب شكرا يا أختي عبد المجيد من الأحساس السلام عليكم <تصفيق> عبد المجيد من الأحساس السلام عليكم <تصفيق> شكرا تفضل إسمعنا بسمعة الهاتف يا أخي عبد المجيد إن شاء الله عندي صوت أسفيره ممكن تفضل أحييك يا أخي سؤال أول شيخ يجوز سجود السكر ويجوز أن يكون لعنة الاستخبار قبله أو لا طيب وإذا سجدت سأقول وإذا سجدت سجدت سجدت سجود الشكر طيب. سجد سجد سجد؟ سجد سجد سجد <مع> طيب طيب السؤال الثاني إذا يجوز أني أصدر رسالة حق صديقي أقول له الله محفظ فلان باسمه رسالة هم أو بدون الاسم دعاء كذا. طيب السؤال الثالث هل يجوز الدفل غجال يا شير طيب يعطيكم العافية شكراً طارق الله بي لؤي لوجين من السعودية السلام عليكم نختي لوجين السلام عليكم عليكم السلام مرحبا تفضل يا أختي ممكن سأل؟ ممكن الله يحييك. أنا عندي جلد ولايك منكم. مhm. يقول فيها جلد خنزير. هي جلد سائلة؟ من اللي قالك إن فيها جلد خنزير؟ يعني المصنع اللي استريتيها من أوه بس؟ هي جلد خنزير. متأكدة أنت؟ متأكدة ها؟ لا مرة متأكدة ما أدري. طيب شكرا لذكرك ريمه. من الجزائر أبو عبد المعيز تفضل يا عبد المعيز السلام عليكم ورحمه السلام ورحمه الله وبركاته كيف حالك اخونا احمد الله يحييك يا اخي الكريم هلا بالشيخ سعد بخير ونعمه بارك الله فيك والله اني اخوكم بالله حبك الله يخليك لنا الشيخ عندي سؤال تفضل يا اخي ما حكم الزغاريد في الافراح بالنسبه الزغاري اثنان. سلام حب. الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا أخي الكريم. بارك الله فيك. معي أبو البراء من ليبيا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سر بيك. حياك الله يا شيخ. حياك الله وبارك الله فيك. عندي ثلاثة سر تفضل يا أبو البراء. سؤال الأول يا شيخ. هارون عليه السلام. هل من من الأنبياء؟ طيب سؤال ثاني. سؤال الثاني يا شيخ طبعا نقوله نحن يقولك والله ثلاثة هل يجوز بهذه النصبة؟ طيب سؤال ثالث. سؤال الثالث يا شيخ يقولك حق ديني. حق ديني؟ نعم. طيب ماذا يقصد بها؟ يحلف حلو يقولك حق ديني مدرسة مثلا. حق ديني ماذا حق دين ما قدرت يقول لك حق ديني ما فعلت الشيء هذا حق وحق دين يعني حلف يعني لكن ماذا تفهم منها أنت في هو حلف يقول لك والله يعني كان يقول لك والله ما نفعلت الشيء هذا يقول لك حق ديني ما لم افعل الشيء هذا طيب طيب واضح شكرا لك نعم واضح أم محمد من السعوديه السلام عليكم الو أختي ام محمد السلام عليكم تفضلي انا في امريكا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اخي اسمح لي عندي سؤال تفضل يا محمد أنا عندي بنت اسمها عندك بنت هاي لها ويوم دخلوا الحرم وطاحوا يوم بنت عندي المسعى طاحوا على المسعى ثلاث اشواط وبعدين قالوا لهم خلاص تكفي خلاص لها ثلاث في المسعى تكفي وطلعوها من من الحرم وروح وديرتهم وشلون جلست بالتملك وما أبي عليها شيء بهذا العمر ولا ما عليها شيء يعني هي طافت بقي السعي ساعة ثلاث أشواط فقط بس ال النجارة الس ثلاث أشواط طيب طيب أبوهم قال خلاص أنا متزن من تكونوا غير ما لكم دخل يا بنات البنات كثير وأمهاتهم بعد أممم طيب طيب وووأبوهم جاهل جاهل بالحكم لا ما أبدا بتساهل في الأحكام لكن إيش متساهل متساهل طيب شكرًا يا عبد الكريم شكرا لكل الأفواه هات وأعد لكم أضيفنا الكريم شيخ سعد الأخة أمل ماليبيا تقول بأن جدتها قد توفيت وهي غاضبة وغير راضية عن والدتها بسبب مشكلة بسيطة وهذه الوالدة الآن يعني قد أخلقها هذا الأمر أو أن تتوفى أمها وهي في خصومة معها وغير راضية عنها هي الآن يعني جدتها قد توفيت وأفضت إلى ما قدمت فالمطلوب منهم الآن أن يسعوا لما ينفعها الآن التحسر والقلق وهذا لا ينفع. لا ينفع الميت ويضر الحي. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت لا يعذب بكاء أهلها عليه. أخرجه البخاري ومسلم. ولهذا فأناصح يعني هذه الأخت ووالدتها بأن تسعيان لما ينفع هذه الميتة التي هي جدتها. والذي ينفع الميت هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم جميل. في قوله فيما رواه مسلم حديث به رضي الله عنه قال إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له جميل فأفضل ما يفعله الحي للميت هو الدعاء وكذلك أيضا الصدقة الجارية الصدقة الجارية التي هي الوقف فكذلك أيضا العلم الذي ينتفع به يعني هذا إذا خلف الإنسان علما ومن ذلك أيضا أن يسعى لنشر علما ويجعل ثوابه لهذا الميت كتوزيع كتب ونحوها مثلا نعم جميل، فهذه تنفع الميت كذلك أيضا الحج والعمرة عن الميت هذه مما يصل ثوابه للميت فأقول للأخت يحرصان على هي ووالدتها تحرصان على أن تفعل ما ينفع جدتهما أما نعم. مجرد التحسر أو القلق أو. هذه لا تنفع الميت ويتضرر بها الحي نعم بارك الله فيك فضيل الشيخ الشيء بشيء يذكر الأخ أبد الله في سؤاله يقول أو في رسالته يقول فضيل الشيخ السلام عليكم هل يشعر الميت بزيارة من يزوره من عند قبره وهل تصح قراءة القرآن عند القبر أما كون الميت يشعر بزيارة من يزوره فهذه المسألة محل خلاف بين العلماء وسبب الخلاف هو الخلاف في ثبوت الحديث المروي في ذلك فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من أحد يزور ميت في قبره إلا رد الله عليه روحه حتى رد عليه السلام ولكن هذا الحديث ضعيف من جهة الأسنات ولهذا الذي يظهر الله أعلم أن الميت لا يشعر الميت قد فارقت روحه بدنه وأصبحت بدنه في التراب وتصبح مع مرور الوقت ترابا إلا من استثناهم الله عز وجل من النبيين ومن شاء الله تعالى من الصديقين والشهداء والعذاب والنعيم يقع في الأصل على الروح وإن كان له اتصال بالبدن خاصة بعدما يدفن لكنه في الأصل يقع على الروح والروح هذه تكون روح المؤمن في أعلى عليين جاء في مسند بسند صحيح أن روح المؤمن تكون على نسمة طائر تعلق في أشجار الجنة تسرح وتذهب في أشجار الجنة حيث شاءت وأما روح الكافر فإنها تكون في النار في أسفل السافلين ولهذا لم يكن الصحابة رضي الله عنهم لم يعرف عنهم أو التابعون أنهم كانوا يذهبون لزيارة أقاربهم من الأموات النبي صلى الله عليه وسلم يعني مات في حياته عدد من أقاربه مات أكثر بناته عليه الصلاة والسلام في حياته وكذلك زوجته خديجة وكذلك عمه حمزة ولم يقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إليهم ويزورهم كذلك أيضا بقي الصحابة رضي الله عنهم فلو كان هذا ثابتا ومشهورا عندهم لا فعله الصحابة ونشتهر وننقل فالذي يظهر أن الغرض من زيارة القبور هو مجرد الاعتبار الاعتبار بها وقد يقال أن قول الزائر السلام عليكم أحلى دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون وإنه مشعر بهذا نحن قلنا أن الروح لها تعلق بالبدن نوع تعلق بالبدن لكن هل هذا الميت يشعر بزيارة هذا الذي زاره ويعرفه؟ هذا كما ذكرت هي محل خلاف بين أهل العلم والمعول عليه هو الرواية لأن هذه من الأمور التي لا تدرك إلا عن طريق الوحي والحديث الذي ذكرنا كما أشرت هو لا يثبت ولا يصح على النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا أيضا ما روي من أن أعمال الأحياء تعرض على الأموات لو كان هذا ثابتا لكان هذا من الأمور العظيمة التي تنقل وتشتهر فحينئذ نقول يقف المسلم على ما ثبت به النص الذي ثبت أنه يزور المقبرة للاعتبار والاتعاظ ويأتي بهذا الذكر الوارد السلام عليكم أهل دار قوم المؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون يعني بعض الناس ربما يجد راحة نفسية إذا زار قبر قريبه مه. وأقول بإمكانه أن يفعل ما هو أحسن من ذلك إذا أراد الراحة النفسية إذا أراد نفع الميت أن يفعل ما أشرنا له قبل قليل الدعاء الدعا لها الصدقة صحيح. الجارية الحج العمرة هذه هي التي تنفع الميت صحيح. أما مجرد الزيارة يعني لو كان مثلا يعني ليس من أهل السعادة من أهل الشقاوة شاء الله السلام والعافية ما مان. تنفعه الزيارة وإذا كان من أهل السعادة أيضا لا تزيده الزيارة يعني سعادة إنما صحيح. الذي ينفعه هو ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء يبلغ أين كان والدعاء نعم في أي مكان يدعو للميت صحيح. فهذا هو الأقرب الله أعلم هو يعني دائما إذا أشكل علينا مسألة نرجع لهدي الصحابة صحيح. لأن الصحابة هم الذين فهموا الإسلام الفهم الصحيح وطبقوه التطبيق الصحيح وكانوا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم وعرفوا يعني مقاصد الشريعة عرفوا يعني من الذي يقصده النبي عليه الصلاة والسلام بكلامه ومدلول لغة العرب فلا شك أن الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس وأفقة الناس وأقرب الناس معرفة ل ل لشريعة الإسلام جميع فلهذا يعني لم لم ينقل هذا عن الصحابه نقلا مشهورا فالاقرب ان هذا غير محفوظ وغير ثابت ومع ذلك ومع ذلك الامر واسع في هذا باعتبار وقوع الخلاف بين العلماء في هذه المساله يعني في زياره النبي استاذن النبي صلى الله عليه وسلم زياره قبر امه يعني يعني هذا صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه استاذن في زياره قبر امه والدعاء لها فاذل له في الزياره ولم يؤذ له بالدعاء هذه يدل على أن مبدأ الزيارة أنه مشروع زيا القبور سنة زيات القبور سنة وإذا زار الإنسان مقبرة وأراد أن يزور قبر قريبه نقول لا بأس بذلك لكن م. الكلام الآن يعني هو السؤال ليس عن هذا السؤال نعم هل هذا الميت يعرف هذا الحي ويرد عليه ويعني ي ي يأنس بهذه الزيارة هذا هو هذا السؤال صراحة. أما أصل الزيارة فمشروع زيارة قبر معين أو زيارة القبور جميعا هذا سنة بالنسبة للرجال. نعم صلى الله إليك فضل الشيخ خلقت فاطمة تسر عن حكم أداء ركعتي بعد صلاة العصر للدعاء وكما ذكرت أنه لاجل الدعاء فقط يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وهذا الحديث خرجه البخاري ومسلم وهذا يدل على أن هذا الوقت هو وقت نهي عن الصلاة فإن أوقات النهي عن الصلاة من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح يعني إلى ما بعد الإشراق بحدود عشر دقائق وحين يقوم قائم الظاهرة يعني قبيل الزوال بنحو خمس دقائق وكذلك أيضا من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس هذه ثلاثة أوقات على سبيل الإجمال ورد النهي فيها عن الصلاة وكذلك الأوقات التي يكون نهي فيها شديد عن الصلاة وعن قبر أو عن دفن الموتى فيها كما في حديث عقب بن عامر في صحيح مسلم ثلاث ساعات نهان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانها حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم ظاهرة وحين تتضيف الشمس للغروب ما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس هذا وقت نهي لكن ليس النهي شديدا يعني ممكن نقسم وقت النهي عن الصلاة إلى وقت إلى قسمين محلو قسم محلو. النهي فيها شديد وهي الثلاث تواد وقت الطلوع طلوع الشمس ووقت الغروب وحين يقوم قائم الظهر قبيل الزوال, الزوال بنحو خمس دقائق تقريبا هذه النهي فيها شديد لا تجوز لا لا الصلاة فيها ولا أيضا دفن الأموات ما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس هذه النهي فيها ليس شديدا لأن النهي فيها من باب سد الذريعة سد الذريعة لأن الإنسان لو أذل في أن يصلي لا لا استمر في الصلاة حتى ربما يدرك وقت الشروق أو وقت الغروب. نعم. نعم. بارك الله فيك حسين ليك في سؤال لغت الكريم الثاني تقول الجاثوم يأتيها في عدة صور يعني يطرها إلى انقطاع النفس تقول بأنها أشبه أحيانا ترى أشبه سوداء هذا الذي يسمى بالجاثوم عند العامة، وله عدة صور، يعني منها انقطاع النفس، انقطاع النفس هذا. إيه نعم، هذه يعني مشكلة صحية متعلقة بالجهاز التنفسي، وهذه يعني تعالج كما تعالج بقية الأمراض، فهذه أحيانا تكون بسبب انقطاع النفس لعدة أسباب، وأحيانا يكون بسبب ارتجاع ما في المعدة ويسد مجرى النفس. فهذه يعني تُعالج عند الأطباء تذهب للطبيب وتعالج لكن هي أشارة لصورة أخرى وهي أنها ترى أشباها ثم بعد ذلك ينقطع النفس هذه قد يكون لها تعلق يعني ببعض ال بالمس أو نحو ذلك فهذه نقول المسلم مطلوب منها أو ينبغي له أن يأتي بالأوراد قبل النوم فمن ذلك مثلا ما جاء في حديثه بهرير رضي الله عنه لما قصة في البخاري لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم لحفظ الصدقة فوجد من يسرق منها فأمسك به فاشتك فقرا وعيالا فأطلقه ثم في اليوم الثاني كذلك ثم في اليوم الثالث عزم أبو هرير على أن يذهب به للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أخبرك بالشيء ينفعك الله به قال نعم قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فذهب أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم قال تدري من تخاطب يا أبو هريرة منذ ثلاث قال لا يا رسول الله قال ذاك شيطان صدقك وهو كذوب فدل ذلك على أن آية الكرسي تحفظ صاحبها بإذن الله يعني هذه من رحمة الله تعالى إذا قرأ المسلم آية الكرسي يكون على رأسه ملك يحرسه بإذن الله تعالى من الشرور حتى يصبح فا وكذلك أيضا قراءة سورة قل والله واحد قل عباد رب فلك قل عباد رب الناس الاتيان ببب النوم مثل بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا السماء والسميع العليم عود بكلمات لا تتمعت من شريخ خلق ونحو ذلك هذه بإذن الله مما تحفظ صاحبها لكن أحيانا تلبس هذه الصورة بالصورة الأولى ولهذا أنصح بالأمرين جميعا بأن يأتي بالأوراد وكذلك بأن يتصل بالطبيب المعالج بارك الله فيك فضية الشيخ وحسن ليك استأذنك وأستدر لأخوة الأخوات في فاصل إعلاني قصير نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة نسأل ببقائك المتابعة مو موسيقى <تصفيق> نسمة هوا باردة في عز الحر وتنام مرتاح هاس لكل الناس من العيسى وضعنا حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة ونحن نعمل بعناية واهتمام لتوفير احتياجات مجتمعنا وأجيالنا الصاعدة بشفافية وإتقان حتى ينمو الوطن بسواعدهم ويكبر بطموحاتهم ويعتز بهم بنك الجزيرة حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات مرة بعد أخرى وباسمكم حيو رحب بضيفي الكريم الأستاذ الدكتور سعد بن ترك الله تناحيك ما الله بارك الله بارك فيك معه الأخ عبد الله من الجزائر السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أخ عبد الله من أحبكم في الله أحبك الله يا أخي الكريم شيخنا حكم المظاهرات يعني حكم المظاهرات نعلم إن شاء الله يعني كما يوجد في الذرائع يوجد أيضا فتح الذرائع لكن السؤال ما هو حكم شركة المرأة في هذه المظاهرات؟ يعني نظرا إلى المصالح المفاتب هذا صح. أولا ثانيا إن والله يا شيخ لا نخذلهم وإنما ننصرهم بما نستطيع من الدعاء والكلمة لكن نرجو نصيحة واسية في ديان خطورة الشرك والمعاصي عموما في في تأخير النصر أدوزكم الله خيرا شكرا أخي الكريم أبراهيم من سعودية. السلام سعودية أخي إبراهيم أفضل أخي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا بك ما هي؟ ناس محسن عندي سؤالين. السؤال الأول؟ ناس محسن أنا كنت في المسجد وجوا أحد سلام وردت عنه السلام. صار لي جنب قال لي إنه في سنة نبوية حديث يقول بأن لا تسلم ولا ترد السلام على اللي في الخلاء وعلى اللي يأكل الطعام وعلى اللي يقرأ قوان. طيب تسمع إجابة. الكريم سؤال آخر. عبد الله مع السلام عليكم. أخي عبد الله السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام مرحبا عبد الله. لو سمحت أبغى أسألك سؤال. تفضل يا أخي. ما حكم مرة أنا أرضا لدى البنك من أجل الحصول على المال لبناء تلك الأرض وأعطاه البنك 600 مئة ألف وي له مليون ريال أقساط خلال عشر سنوات. طيب يعني البنك باع عليه هذه الأرض؟ لا لا الأرض له بس يرهنها لدى البنك. يرهن الأرض للبنك مقابل تمويل مثل أو قرض مقداره ستمائة ألف. قرض في ماذا؟ يبني هذه الأرض. لكن قرض في ماذا؟ في أسهم في أي؟ لا يعطيها أموال على طول كذا. يعني فلوس م مباشرة؟ إيه. من أي بنك؟ الرياض. ما ما أظن طيب. هذه الصورة لكن. هذه هذه هي عبد الله صاحب بالشأن عبد الله فيها إيه إيه الأرض لي إيه وأروح للبنك يعطيني ستمائة ألف ويعط ويعطيها الصك رهن أرهن السك عنده ترهن ترهن الأرض هذه إيه أرهنها وبنيها بالمال ذا طب المال هذا سيكون مليون عليك في ذمتك إيه أعطي إياها مليون خلال عشر سنوات أقساط طيب طيب الآن ستمائة ألف هذه يعني أعطيكها نقداً أو أنها عن طريق مثلاً مرابحة وتورق في في سلع؟ لا لا نقداً يا طنيا. طيب متأكد أنت من هذا؟ إيه متأكد. طيب الله يعطيك العافية أخوي دلّة اسمع إجاباً إن شاء الله تعالى. أمل من السعودية السلام عليكم. السلام عليكم. السلام تفضل يا أمل. ممكن أسأل؟ ممكن الله يحييك. عندي سؤال عن حكم تأخير ذاك الظهر. إذا كان أنا عشان عندي دوام صباحية وعندي دوام تحديد وصباحية عنصرت قبل الظهر بساعة أو ساعة ونص وصليها الساعة سنين لأن عندي دوام العصر تحديد ثالث أو ما حكم تحديدها. طيب شكرا أختي الكريمة معياحد شكرا لكل الأخوة الأخوات ومن أسئلة الأخ عبد المجيد من الأحساء يقول. هل يجوز السجود للشكر ويشترط في ذلك اتجاه القبلة أم لا وماذا يقول الإنسان في هذا السجود سجود الشكر مشروع عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة وهو كسجود التلاوة في صفته وفيما يقال فعندما يأتيه أمر يسر به إما من يعني تجدد نعمة أو اندفاع نقمة فيسجد لله عز وجل غير تكبير الصحيح أنه لا يكون في تكبير لا في سجود تلاوة ولا في سجود الشكر لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم سلام. وإذا سجد يقول سبحان ربي الأعلى يكررها ثم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك كما يقول في سجود الصلاة تماما ثم يأتي أيضا بما يقال في سجود التلاوة اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت سجد وجهه لله الذي خلقه وصوره وشق له سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله وأحسن الخالقين وإن أتى ب يعني كلمات تدل على الحمد والشكر لله عز وجل على هذه النعمة التي تجددت أو على اندفاع هذه النعمة كان ذلك حسنا يبقى النظر في ما سأل عنه من استقبال القبعة وهذا يرجع إلى مسألة خلفية بين فقهاء وهي هل سجود الشكر الصلاة أو ليس بالصلاة؟ فمنهم من قال إنه صلاح وحينئذ اشترط له ما يشترط للصلاة من شروط وهذا هو المذهب عند الحنابلة اشترط الله استقبال قبلة وستر العورة والطهارة إلى بقية الشروط, الشروط. نعم. والقول الثاني وهو رواية علم محمد أن سجود الشكر وهكذا سجود التلاوة ليس بصلاة وبناء على هذا لا يشترط له ما يشترط للصلاة من شروط وهذا القول هو القول الراجح والله أعلم وهو اختيار بالعباس بن تيمية رحمه الله وجمع المحققين من علمه العلم، وذلك لأنه ليس هناك دليل يدل على أن سجود التلاوة كذا سجود الشكر أنه الصلاة ليس هناك دليل ظاهر يدل على هذا، وبناء على ذلك فلا يشترط استقبال قبلة في سجود الشكر وهكذا سجود التلاوة بل حتى لا يشترط أيضا الطهارة، فلو أن إنسانا بشر ببأمر يسر به سجد لله تعالى وهو على غير طهارة وإلى غير القبلة لا بأس بذلك بناء على هذا القول وهو القول الذي اختاره كثير من المحققين من بحقل العلم. أحسن الله يرحمه الشيخ يقول هل يجوز أن يرسل رسالة لأحد أصدقائه وأخوانه وأن يدعو له وأن ينصه بالدعاء باسمه الله محظوظ فلان أو استغفر فلان؟ الأبو في هذا واسع يعني الدعاء بابه واسع إذا أرسل مثل هذه الرسالة لا لا بأس بها. أحسن الله هل يجوز الدفء للرجال؟ الدف الأصل, الأصل فيه أنه من المعازف والدليل لهذا يعني التأصيل هو ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم العيد كان في بيت عائشة وكان عندها جاريتها تضربان الدف فدخل أبو بكر وغضب وقال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام دعهما يا أبا بكر فإن لكل أمة عيدا وهذا عيدنا أحلى الإسلام. الله أستغفره. الشاهد من هذه القصة أن أبا بكر كان يفهم بأن الدف أنهم مزامير الشيطان وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفهم لكن بين أن هذا الوقت وقت مستثنى وهو لكونه يوم عيد فدل ذلك على على هذا التأصيل أن الأصل في الدف المنع إلا ما ورد الدليل باستثنائه جميل. ومما ورد الدليل باستثناء بالنسبة للنساء في العرس فإن ضرب الدف ليس مباحا في حسب مستحب وكذلك لأنه ورد الأمر به ورد الأمر بضرب الدف وأقل ما يفيده الأمر الاستحباب كذلك أيضا في يوم العيد للجميع للرجال والنساء لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في القصة السابقة علل علة تنطبق على الرجال والنساء قال طبعا. فإن لكل أمة عيد وهذا عيد أهل الإسلام فالعلة متعلقة بالزمن وهي أنه يوم عيد وفي روايات لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، فهذا يشمل الرجال والنساء، ولهذا العرضات الشعبية التي تقام في بعض البلدان لو أنهم جعلوها في أيام الع العياد لو جعلوها بالدف كان ذلك جائزا، لكنهم يعني يتوسعون فيها، يجعلون فيها طبول ويجعلون ربما فيها يعني آلات موسيقية ونحو ذلك. ولذلك لو اقتصروا على الدف في أيام العيد كان ذلك جائزا نعم. الأمر الثالث مما يجوز فيه ضرب الدف في الحرب عند الحاجة إليه وهذا كان قديما لما يعني كانت الجيوش تتقابل واحتاجوا لضرب الدف ربما في الوقت الحاضر لا يحتاجوا إلى ضرب الدفوف في الحروب لكن يعني نقرر حكما ربما أنه يعني يحتاج إليه يوم من الأيام نعم هل يقص إذاك العراسي بالنسبة للعياد؟ الأعراس بالنسبة للنساء فقط مم. أما بالنسبة للرجال فلا أعلم أنه قد ورد في هذا الشيء بارك الله فيك الأختي مونة تقول هل هناك حديث فيه أن المرأة ليست ملزمة بالأعمال والواجبات المنزلية هذه مسألة ذكرها الفقهاء واختلفوا فيها يعني هل المرأة تلزم بالخدمة في البيت تلزم بالطبخ ونظافة المنزل أو أن هذا لا يلزمها وأن الزوج يلزم بأن يوفر لها خادما والقول الصحيح في هذا أن المرجع فيه العرف إذا كان عرف الناس في البلد أن المرأة ملزمة بالخدمة خدمة الزوج في المنزل ومن تنظيف البيت والطبخ ونحو ذلك فتكون لازمة بالنسبة لها وإذا كان عرف البلد أن هذه الأمور أنها غير لازمة للزوجة فتكون غير لازمة والدليل على هذا أن هذا يعني يدخل في المعروف والله تعالى يقول عاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف هو داخل في المعروف لكن أيضاً قال الفقهاء إن المرأة إذا كانت يخدم مثلها، فيجب على الزوج أن يحضر لها خاتم. نعم هذا. هلا <تصفيق> حل... لن تخدم النساء ال... كلهن يعني البيوت ملأ. هاي تختلف باختلاف البيئات واختلاف البلدان. صحيح. لكن يعني كان الناس مثل عندنا في زمن السابق لم يكن الخدم يعني منتشرين بهذه الكثرة. صحيح. فكان الحكم يختلف عن الحكم في الوقت الحاضر. فلهذا الفقهاء يقررون يعني في كتبهم أن المرأة إذا كانت يخدم مثلها فهي فيلزم الزوج أن يأتي لها بخاد أما إذا كانت ممن لا يخدم مثلها فترد المسألة التي ذكرناها هل يمزمها بالطبخ والتنظيف والحويدات الصحيح أن المرجع في ذلك إلى العرف نعم بارك الله في فضلك شيخ لجين تسأل عن يعني لبس الحذاء كرامك الله في إذا كان يعني جلد خنزير أو شكل الإنسان بين جلد خنزير هل هل يجوز للمسلم أن يلبس حذاء مصنوعا من جلد خنزير؟ لأن الخنزير نجس والله تعالى يقول قل لا أجد في ما أُوحى لي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس يعني نجس فلا يجوز استخدام جلد الخنزير مطلقا والحمد لله يعني في البدائل كثيرة ومتيّسة، صحيح. صحيح بارك الله فيك الأخ إبراهيم يقول كان في المسجد واتى وهو في الصلاة واتى رجل وسلم عليه فرد عليه السلام وأنكر عليه أحد الحاضرين هذا الفعل كان يقرأ القرآن يقول كنت أصلي أنا فهمت إنه يصلي يعني أيه. ثم ذكر له ذلك الشخص أنه لا لا يرد رجلا على من ما لا يسلم على من كان في الخلاء أو يقرأ القرآن أو كذا نعم من كان يصلي يشرع السلام عليه لكن المصلي لا يرد بالكلام وإنما يرد بالإشارة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عليه بعض الصحابة فيردوا بالإشارة كما في الصحيح مسلم وغيره وصفة الرد بظهر الكف هذا يدل على مشروعية السلام على المصلي اللهم إلا مسألة استثناها بعض الفقهاء إذا خشي المسلم بأن المصلي يتكلم الصلاة يعني هذه مسألة بعيدة لكن يعني يحترزون بذكرها فالأصل إذن أن المصلي يسلم عليه والرد من المصلي يكون بالإشارة بظهر كفه فإذا سلم قال السلام عليكم فيشير هكذا وكذلك أيضا من يتلو القرآن الصحيح أنه لا بأس أن يسلم عليه وأعتقاد بعض الناس أنه لا يسلم على من يتلو القرآن هذا غير صحيح يسلم عليه ويقطع التلاوة ويرد عليه ثم يكمل قراءة والحمد لله وأما ما ذكره حديثا هذا غير صحيح لا أعلم أنه, في ذلك أنه يثبت في ذلك الشيء قال لا يسلم على من في الخلا ولا من يتروي القرآن ولا المصلي لا أعرف أنه ورد في ذلك الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم من المصلي يسلم عليه ومن يتروي قرآن لا بأس أن يسلم عليه على القول الصحيح واللهم إلا من في الخلا فقط من في الخلا هذا هو الذي يعني لا يسلم عليه نعم. نعم. بارك الله فيك فضيح الشيخ استاذنا معي للأخت أين السلام عليكم أ السلام عليكم الكم والحمد السلام عليكم معنا عيده طيب اعطونا ام احمد تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام تفضلي يا ام أحمد. ممكن اسال الشيخ ممكن الله يحييك اي يعني نظره يعني تشخيص يعني قبل خمس سنه جاني الم بيدي وذكرت لنا عصاري منها الذبح ريحه واطلع العائله عليها ترى قيلة يعني ما تمشي ما شاء الله وطلعتها عليها صار لسؤالي هل وكلت منها يعني هل جوز تاكلت منها ولا لا طيب طيب هذا سؤالي. لكن نيّةه؟ نيته تأكلين منها أم لا؟ يعني أنا أكل أكلت منها وبيطلع من عليها في البر أنت بتعزمهم؟ وخلنا منها وأنا اللي نادرتها بس يعني سؤال هل جايزني أكل منها ولا؟ سؤال أنا. أنا عندي. طيب. ثانية أ... سؤال ما يا شا برقم الشيخ. أه أه رقم الشيخ هي هي مع ال الأخوان يا أبو محمد في الكنترول control على الزملاء إن شاء الله يزودونك فيها كريمة بارك الله فيك. أبو محمد معي السلامة عليكم. بمحمد. السلام ورحمة الله وبركاته. طبع. بارك الله فيك. بارك الله في الشيخ سعد. الله يحييك. <تصفيق> الش هذا ما معنى التوبة واجبة الفار وو وكيف تكون التوبة إذا كانت تتعلق المعصية بحق الله وكيف تكون التوبة إذا كانت المعصية تتعلق بحق قادمي. نعم. طيب شكرا طيب. محمد. جزاك الله خير. تبارك الله, الله. الله. الله, الله. بارك خير. الله فيك. علي معي السلام عليكم. أخي علي. أبي علي السلام عليكم وعليكم السلام تفضل يا أخي الكريم كيف حالك يا شيخ. الله يحييك يا أخي الكريم حبيت أسرى الشيخ الله يبارك فيك تفضل هل وضع الصوف نفس النساء في الكوفيرات من الكوفيرات هذه <مم> هل يعتبر من وصل المحرم أم لا فعي. شكرا أخي الكريم معي آخر متصل معنا أبو أسامة من ليبي السلام عليكم السلام الله وبركاته تفضل يا أخي الكريم بارك الله فيك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا وسلم بك سؤال أخي كيف حالك يا شيخ الله يحفظك رعاك بايا الحمد لله شيخ ما حكم الغرف التي تستعمل داخل المحلات للقياس في الفياد فيه الغرف القياس ما بها يا أخي ما حكمها يا شيخ مخقص غرف القياس في محلات ملابس النسائية تسع هنا بارك الله فيك طيب, طيب، شكرا أخي الكريم شكرا لكل الأخوة والأخوات وأعود لكم ضيفنا الكريم الأخ أو الأخت عيدة معي طيب ألا طيب. الأخ عبد الله يقول ما حكم يريد أن لديه أرض ورهنها البنك واعطاه البنك 600 ألف ريال على أن يرجع مليون ريال خلال عشر سنوات ويسأل عن حكم هذه والإشكال أن البنك سيعطيه نقدا يعني يعطي قرضاً ربويا لست مئة ألف ويحسب عليه مليون. صحيح. سألته هل هناك سلعة؟ هل هذا بالطريقة التورق أو المرابعة؟ قال لا، نقد. وهذا قرض ربوي هذا محرم لا يجوز بالإجماع إذا كان هذا يعني قد تأكد من هذه المعاملة. أنا أشك حقيقة في في هذا لأن الآن أصبحت معظم البنوك لا تتعامل بالقرض الربوي الصريح أصبح تتعامل بالمرابحة وبالتورق لأن هذه تؤدي الغرض بطريق مشروع لكن إذا كان ما ذكره الأخ السائل صحيحا فلا شك أن هذا قرض ربوي صريح وأن هذا محرم ولا يجوز مطلقا والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه بارك الله فيهم محمد تقول بأنها عندها بنت واعتمرت مع عائلتها مع والديها. فطافت ولكنها ساعة ثلاث أشواط فقط وأخرجها لولدها بأنه يعني تساهلا منه هذه لم تكتمل عمرتها لا هي ولا من كان معها ماذا يجب علي مشكلة؟ قد أخطأ والدهم في هذا خطأ كبيرا وهي الآن ومن كان معها باقون على إحرامهم ليس لها أن تتزوج قالت أنها الآن تريد أن تتزوج ليس لها ذلك بل لا بد من أن ترجع و تصحح العمرة بد من أن ترجع وتأتي بالسعي كاملا ثم تقصر وأيضا يلزمهم أن يذبحوا دمًا عن كل واحدة لأنهم بهذا متساهلون ليس هذا عن جهل يلزمهم أن يذبحوا دمًا عن الوقوع نعم. في المحظورات وأيضا ربما يلزمهم أكثر من الدم لأن الآن المسألة ليست عن جهل المرتكبون عن محظورات الإحرام يعني من لبس المخيط من يعني المحظورات الأخرى، ولهذا فأنا أنصح بأن تتصل هي وليها بأحد المشايخ لكي يستفسر منهم عم عمّر تكابوه من محظورات ويفتيهم بما يجب من من فيديه اتجاه تلك المحظورات التي فعلوها، لأن المسألة الآن ليست فيها جهل. المسألة عن تساهل قد يكون رغ رغم عنهم وإكرام منهم حينما يعني زمهم والدهم بذلك هن النساء لا حول لهن ولا قوة ولذلك أيضا يستفسر حتى ربما يحمل هذا الوالد هذه الفدية فنقول أن أن والدهم يلزمه أن يذهب ويستفتي أحد المشايخ أو العلماء عما يترتب على فعله هذا لكن بكل حال هم الآن باقون على إحرامهم ليس لها أن تتزوج لأن ولو عقد عليها في العقد عليه غير صحيح لأنها لا زالت محرمة نعم أحسن الله يريكم وذي الشيخ أملت تؤخر صلاة الظهر حتى الساعة الثانية ظهرا بسبب يعني ارتباطه بعمل العصر لا بأس بتأخير صلاة الظهر إلى الساعة الثانية مم. لأن وقت الظهر يمتد إلى أذان العصر نعم. إلى أذان العصر يعني مثلا في مدينة الرياض هذه الأيام العصر يؤذن الثالثة والثلث نعم فمن حين أدان الظهر إلى الثالثة والثلث كل هذا وقت للظهر الحمد وإن كان الأفضل, الأفضل أداء صلاة الظهر في أول وقتها لكن لو أخرت صلاة الظهر إلى الساعة الثانية أو حتى الثالثة لا بأس بهذا الشيء بارك الله فيكم أحمد نذرت نذر إن شفاه الله عز من هذا الألم الذي أصابها أن تخرج بوليمة هي وعائلتها إلى البر وأن تعمل وليمة وعزيمة وذكرت قيلة لهم وأكلت من هذا النذر هي مادما أنها يعني عفوا نوت بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب فالظاهر يعني من من ندريها هذا أنها تريد أن تأكل معهم لأن قصدت دخال فرحة والبحث على الجميع فلا حرج عليها في هذا إن شاء الله بارك الله فيكم الأخ الكريم أبو محمد يسأل عن معنى ما معنى أن التوبة واجب على الفور والفرق بين ما يتعلق بالعباد وما يتعلق برب العباد سبحانه نعم التوبة واجب على الفور كما قال الله تعالى وتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ومعنى ذلك أن يؤخر التوبة وأن لا يسوها بالتوبة بل متى, إذا متى ما وقع في الذنب يجب عليه أن يتوب ولهذا قال سبحانه والذين إذا فعلوا فعشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فالتوبة إذن تجب على الفور ولا يؤخرها المسلم وشروط التوبة ثلاثة شروط التوبة فيما يتعلق بحق الله عز وجل ثلاثة شروط الشرط الأول الإقلاع عن الذنب والثاني العزم على أن يعود إليه والثالث الندم على مفات الندم لأنه يدل على الصدق ولهذا في بعض الأحاديث التوبة ندم والإقلاع عن الذنب والعزم على أن يعود إليه مرة أخرى نعم. وإذا كانت المعصية متعلقة بحق من حقوق العباد فيشترط شرط الرابع وهو التحلل من صاحب الحق وذلك إما برد الحق إليه إن أمكن أو بطلب مسامحته إن لم يمكن رد الحق إليه يطلب منه مسامحة. أن يسامحه ويتحلل منه نعم. فهذه الشروط لابد منها حتى تصح التوبة بارك الله فيك علي يقول لحكم وضع الصوف يعني هل يعتبر من الوصل حينما تضع المرأة؟ هذا فيه تفصيل إن كان على صفة الشعر بحيث وإن الناظر يظن أن هذا هو شعر المرأة فإن هذا في معنى الوصل وذلك لأن علة النهي عن الوصل في أرجح قوالها للعلم هي ما ورد في حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور والزور فيه إشارة إلى التزوير يعني التدليس والتلبيس فالأرجح أن علة النهي عن الوصل هو ما فيه من التزوير والتلبيس فإذا كان هذا الصوف على هيئة الشعر بحيث من ينظر لهذه المرة يظن أنها أن هذا هو شعرها فإن هذا في معنى الوصل ويكون محرما ولا يتوس أما باركة لو كان صوفا بلون آخر غير لون الشعر ومن يرى هذه المرة يعرف أنه صوف وليس شعرا فهذا لا بأس به لأنه حينئذ تنتفي علة النهي عن الوصل وهي ما فيه من التزوير والتدليس نعم حصل الله إليكم صاحب الفضيلة وأجزاكم عنا وعن الإسلام والإسلامين خير الجزاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علمك وعملك إنه سمع الخريب مجيب. وشكرا لكم والإخوة المشاهدة شكرا لكم أنتم متابعي هذه الحلقة حتى المتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة يوم الجمعة وأتذكركم بضيفها فضيل الشيخ خالد المصلح أعتذر أن عدم طرح بعض الأسئلة التي وردت هنا في عبر الاتصالات وكذلك عبر الرسائل وأعيدكم إن شاء الله تعالى أن أطرحها في لقاء الجمعة حتى ذلك الحين استودعكم الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته